صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله الحرب التي يمارسها الصليبيون ضد المسلمين هي حديث الناس وكيف لا يكون كذلك فان المسلم مهما بلغ به الضياع ومهما بلغ به التقصير فانه يتصل بربه جل وعلا باصل ايمانه وباصل انتمائه الى هذا الدين عباد الله ان مما يجب التنبيه عليه ان الحرب التي يمارسها الصليبيون ليست فقط حربا عسكريه نعم ليست فقط حربا عسكريه ولكنها حرب نفسيه ويتولى الاعلام كبر هذه الحرب وقد رايتم وسمعتم خلال الايام الماضيه كيف يمارس الدجل والكذب من قبل الاجهزه الاعلاميه الغربيه وكيف يصرح كبارهم بتصريحات يضحك منها حتى الاطفال فهذا نوع من انواع الحرب اننا نسمع كيف يصرح وزير الاعتداء الامريكي وهذا اسمه الحقيقي ليس وزير الدفاع انه وزير الاعتداء كيف يصرح بتصريحات يضحك منها جهال الناس وعوامهم لان الحرب ايها الاخوه لها اطار كثيره ولا ابالغ اذا قلت ان الحرب الاعلاميه والنفسيه قد تكون اهم من العسكريه ضخم الاعلام الغربي قوه امريكا الى الحد الذي افقد كثيرا من المسلمين كل شيء حتى الاراده سلبهم ارادتهم وهذه هزيمه نفسيه تمهد للهزيمه العسكريه وهنا نحن نرى اليوم كيف ان هذه الترسانه العسكريه الامريكيه الهائله تتخبط وتتغير اوراقها لماذا يا ترى هم يقولون انهم اخطؤوا التقدير في العدد والعتاد والصواب الذي لا يظهره الاعلام هو ان الاله الغربيه يقف خلفها جبناء يكرهون الموت ويخافون المواجهه وهذا الفرق العظيم بين المسلم والكافر في امر الحروب والمواجهات لا يعلمه كثير من الناس لانه مغيب في كثير من وسائل الاعلام المسلم ينطلق من قوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اما الكافر فله قوله تعالى ذلك ام ان الله موهن كيد الكافرين موهن كيد الكافرين هو كيد لكن الله عز وجل يجعله ضعيفا لان الذي خلفه جبان سمعت حوارا بين اثنين يقول احدهما لا بد من ذكر جرائم امريكا ووحشيتها في العقود المتاخره وكيف انها تسببت في اباده كم من هائل من البشر في بقاع شتى من الارض وهذا صحيح كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقائق فقط في اثنام ملايين ابيدت اباده ولاجل من ظروف غير نظيفه كما يقولون فقال الاخر ان هذا الكلام في مثل هذه الظروف سيزيد خوف المسلمين من هذه الدوله الخبيثه ويزيد من احباطهم والصواب ان يقال لا بد من امرين اظهار خطر هذه الدوله الهمجيه البربريه واظهار سوء عاقبه الثقه بها لتقام الحجه على الجميع مع امر اخر وهو وجوب الحذر من الهزيمه النفسيه التي يمارسها الاعلام الغربي ومن يتبعه لا بد ان يقتنع المسلمون ان قوه الله فوق كل قوه وان المسلمين اذا صدقوا مع الله هذا هو الشرط اذا صدقوا مع الله فسينصرهم على امريكا وغير امريكا لانه وعدهم ووعده لا يخلف جل وعلا كتب الله لاغلبنا انا ورسلي كتب الله يقول الله جل وعلا ان جندنا لهم الغالبون ويقول وسان حقا علينا نصر المؤمنين وعلى وسائل الاعلام ان تتقي الله جل وعلا في الناس وان تظهر الامور والاحداث على حقيقتها ولا تنشر الاراجيف والاكاذيب الامريكيه وان تسهم في هزيمه هؤلاء الصليبيين عباد الله ما حدث في الايام الاولى من الحرب من حصول امور سارحه بها المسلمون ولله الحمد كحدوث بعض الاخطاء من جيش الصليبيين ادى الى تصادم الطائرات وسقوط الصواريخ من بعضهم على بعض وغير ذلك من وجود العواصف الرمليه وسوء الاحوال الجويه قل من تجد قل من تجد من يتكلم في وسائل الاعلام فيربط بين هذه الامور وبين القدره الالهيه والجواب موجود في قوله تعالى ولله جنود السماوات والارض اكثر هذه الجنود لا نعلمها ايمن الايمان بالله اين الايمان بالدعاء وحقيقته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء اكرم على الله من الدعاء استهزئ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امد وللامد اقضائه ولذا فاننا نؤكد مرات ومرات الحذر من السقوط تحت طائره الاعلام عباد الله ومن ما يقل سماعه في وسائل الاعلام ذكر حقيقه هذه الحرب وانها حرب صليبيه ضد المسلمين ليس ضد العراق ولا ضد نظام صدام وليست ضد العرب ابدا وليست من اجل النفط كل هذه التحليلات هم لم يصرحوا اصلا الا ببعضها ولكن الذي صرحوا هم به وصرح به زعيمهم قاتله الله وانها حرب صليبيه الاقتار من ذكر العرب والعروبه واتحاد العرب وجيش عربي واحد هذه جاهليه اقول هذه جاهليه يجب تركها اذا اردنا النصر فلنترك هذه الجاهليات على ماذا يجتمع العرب أكثر من جمع العرب أم كل ذوم أكثر العرب مع الأسف ما جمعهم إلا حب أم كل ذوم وأنفالها ما الذي جمع العرب؟ وما الذي ممكن أن يجمع العرب؟ الذي يجمعهم هو لا إله إلا الله العرب فيهم نصارى وفيهم عبدة شيطان وفيهم صادئة وفيهم بعثيون وإننا لنحذر مع مثل هذه الأحداث والظروف أن يعجب بشخصيات البعثيين مهما حصل نعم اننا منتصر للعراقيين في الجمله ضد هذا الغزو الصليبي الخبيث الفاجر الماكر لكن لا يعني ابدا ان نتخلى عن عقائدنا وعن ثوابتنا ان حزب البعث ومن ينتمي اليه انه حزب كافر مرتد عن الاسلام ولا يمكن ان ننسى هذه القضيه قد يقول بعضهم ليس هذا وقت ذكر مثل هذه الاشياء لا ايضا اننا نخاف لان الحصانه التي عند كثير من المسلمين ضعيفه ومهزوزه ولذا نسمعهم يطالبون في مثل هذه الايام باجتماع الصف العربي ووحده العرب والجيش العربي من الذي سيشترك بعثي وصليبي وباطني لا اننا نريد ايها الاخوه جيشا اسلاميا فيه الباتستاني والهندي والاندونيسي ومن كل مكان ومن افريقيا جئن يقول لا اله الا الله هذا الذي ينصر به الجيوش اما ان يقال العرب والعروبه الى الان عندنا دندن حول هذه القضايا في مثل هذه الظروف ولذا ايها الاخوه فاننا نؤكد على مساله تصعب على كثيرين ويحصل ضبلبه بين بعض المسلمين حول هذه القضيه وهي وهي كيف اننا ننتصر للعراقيين وعلى راسهم مثل هذا النظام المرصد فالجواب ان يقال نعم هذا النظام القائم على افكار حزب البعث ونذكر الاخوه بان حزب البعث يقوم على كفر صريح فمن ابياتهم التي يرددونها يقولون بلادك قدمها على كل مله ومن اجلها افطر ومن اجلها صمي سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم هم يقولون هذا البعثيون فهم ثفر منطلقاتهم باطله لكنهم في مثل هذه الظروف اعتدي على دولتهم والتمكين للصليبيين بان يفعلوا ما يشاءون في كل دوله هذا وقد سبق ان تحدثنا عن هذا خطر عظيم وفتح باب لشر مستطير وطبقى العراق في الجمله دوله مسلمه وسكانها مسلمون في الجمله ويجب علينا ان ننتصر لهم فمن جاهد من اهل العراق لدفع الصليبيين دفاعا عن وطنه وعرضه وماله ونفسه فهو ان شاء الله شهيد في سبيل الله ولكننا نفرق بين النظام وبين البلد هي بلد اسلامي واعتدي عليها وقد يقال إن الحديث عن مثل هذه الأشياء قد يؤخر نقول نعم نحن لا نركز على هذه القضية لكننا أيضا نخشى أن ترجع بعض الطروحات السابقة من الاغترار بمثل هذا النظام وبمثل هذه الشخصيات نعم قد يوجد في مثل هذه الشخصيات بعض المزايا التي تثير الإعجاب كالبأس الشديد والقوة والتحمل والقدره على الحرب النفسيه والقدره على الحرب الاعلاميه وهذا نسلم به ولكن لا يعني هذا ان نجعلهم رموزا لنا لا عباد الله ان هذه الحرب حرب قدره بكل المقاييس مقاييس الشرعيه والانسانيه وبكل المقاييس التي ممكن ان يتبناها احد من البشر ومما يدل على ذلك وجود التمرد في صفوف الجيش الصليبي كثير منهم يبدي استياءه من هذه الحرب من خلال الكتابه على جدران الحمامات نعم وقد كتبت كتبت كثير, كثير من وسائل الاعلام كيف ان افراد الجيش الامريكي يكتبون اذا خلو في اماكن لا يراهم احد ان هذه الحرب ظالمه ولماذا جاءوا الى هذا المكان ومن اعظم الادله ما قام به احد جنود الامريكيين من القاء القنابل على بعض قادته في معسكرهم وهذه كلها تظهر هشاشه عنصر الانسان تظهر يا عباد الله هشاشه عنصر الانسان في هذه القوه التي تسمى امريكا ان عنصر الانسان فيها ضعيف ذلك وان الله موهن كيد الكافرين وهذه باذن الله بوادر السقوط ان شاء الله تعالى نسال الله عز وجل ان يعجل سقوط هذه الدوله الخبيثه انه اكرم مسؤول صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إننا نستطيع أن ننظر نظرة مختلفة إلى الأحداث الجارية في العراق بعد أن نعيها ونعي مراميها إننا نستطيع أن ننظر ان ندرك ان لكل منا دورا في الذب عن دين الله عز وجل العالم والجاهل الكبير والصغير القوي والضعيف الذكر والانثى الغني والفقير فلهم بحسب لقد ساعدت هذه الهجمه الصليبيه الشرسه وما يصاحبها من بغض على العالم الاسلامي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 كل موتا بغيركم لقد ساعدت هذه الهجمه الصليبيه وما يصاحبها من بغض شديد للمسلمين ساعدت على القيام بدور الصدمات الكهربائيه اللازمه لافاقه العالم الاسلامي من غيبوبته رغم الجهود الاعلاميه الحديثه لتخفيف اثر هذه الصدمات او مصاحبتها بمسكنات للالم او افراغ اثرها في مجرى تغيب الامه عن رسالتها الحقه ولذا فاننا نقول وبكل ثقه ان مكرهم وتحالفهم لا يقلق المؤمنين الصادقين قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لن يمسسهم سوء وقال تعالى ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اذا كانت قوى الكفر تملك مقدرات البطش العسكري والهيمنه السياسيه والتقدم التقني والتاثير الاعلامي فانها ايضا تحمل عوامل ضعف وتحلل وقبل ذلك هي لا تملك ارادتنا ولا تملك عزيمتنا على التغيير وعلى الاصلاح ولا تملك قدر الله وارادته النافذه في يوم بدر بعد ان احتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما امكنه من اسباب ماديه للنصر وبعد ان جهز الفئه المؤمنه القليله باسى ليلته وهو يتضرع يتضرع الى الله وما زال يهتف بربه حتى سقط لدائه عن منكبيه فاخذ ابو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله انحت على ربك فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر وبالفعل هزم الجمع وولوا الدبر لكن متى في اهله الظروف يسقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم من كثره الدعاء والتضرع فهل قمنا ببعض هذا نسال الله عز وجل ان يعجل فرج المسلمين اللهم عجل فرج المسلمين اللهم عجل فرج المسلمين اللهم, اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم اهزم الامريتيين ومن شايعهم اللهم اهزم الامريتيين ومن شايعهم اللهم اهزم الامريكيين ومن شايعهم اللهم عليك براس الكفر بوش وباعوانه وجنده اللهم اصطهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اهلكهم بسلاحهم اللهم دمرهم بسلاحهم اللهم دمرهم بسلاحهم اللهم, دمرهم بسلاحهم اللهم كف شرهم عن اخواننا المسلمين اللهم وارحم ضعفا واستضعاف اخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق اللهم امن روعاتهم وستر عوراتهم اللهم اكسع عاريهم اللهم اشبع جائعهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف جرحاهم اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم انزل عليهم يا رحمان ويا رحيم لطفك ورحمتك اللهم لطفك ورحمتك على اخواننا اللهم لطفك ورحمتك على اخواننا اللهم انه لا راحم لهم الا انت وانت الرحمن الرحيم اللهم ارحمهم برحمه من عندك تغنيهم بها عن رحمه من سواك اللهم عليك باليهود المعتدين وعليك بالصليبيين اللهم كف شرهم وادفع اذائهم عن المسلمين اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تقيم وترفع لواء الجهاد في سبيل الله اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشرك والزيغ والنفاق والافساد انك انت السميع العليم اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاته وامورنا